أَمْلِيَّةٌ لَكَ فِي الْقَدِيمِ يُذِيقُ نَازِعًا لَا أَنْ تَنُوقَ قُطْلًا Thank you لست انفسكم واعلم بمن اشتقى فلله ما في السماء Allah, the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 تفسير سوره <تصفيق> لَنْ <تصفيق> نُعَوِذُ وَقَامُوا مَنُورٌ والموت في جساء الزواء فغشاها ما <تصفيق> دقات واصل جايا ما وصل دي عين ولقد مضى الناس بالحق ولقد mm <coughs> சொக்க சுடபுவ بالي رحوة. حكمكم بالي فقال من هذا الحديث تعجبون وتبحثون على فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَلَا تُلْقِ بِأَيْدِيكُمْ Let's no. the door! وتكان ذل Oh, mm -hmm. تتوزع الهم يوم يدعو وجودنا من لا جدثك امن ما جرى يضعين إلى الزاء يقولون سافرون هذا يوم معكس كذبت قبلهم قوم نوع دعو وغدانا وقانون من C'est pas de jambes d'être en moi فَمَنَّ نَعْمَ عَلَاكَ أَنْ وَاقٍ فأرم من مذكر فكيف كان ذادي علو ولقد يسعوا من فأذيه مجدد ورظى الله